إن الساعة آتية الأكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى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 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُوا أَوْ يَخْشَوَا قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى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 رب في كتاب لا يضلل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواج من نبات الشتى قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أشد عذابا وأبقا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 والله خير وأبقى إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 كذلك نقص عليك من آباء ما قد سبق وَقَد آتَينَاكَ مِنَ الدُّنْيَا ذِكْراً مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْراً خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِلَّاً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 لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدنك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعْيَاشَةً ضَكَاءً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْنَاء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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِلِهِمْ إن في ذلك لا آيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزمان وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.